خلق السماوات قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ المصير فَأَحْسَنَ صوركم وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 اصاب من مصيبه الا باذن الله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 فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأفِّقوا خيرا, خيرا لأنفسكم وَمَن يوق شح فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ